ما مَن تَّبِعَ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وَلَم جَ أَأَمُ نَ نَجَّنهُ دَوْ وََّذينَ آممَنوا معَهُ بَِرحْمَةٍ مِا وَنَجَّيناَاهُ وَنَججَّيْناَهُ مِنْ عذاب غليل.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم هِنْ وَيُرِيدُ هُوَ أَن شَأَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قريب مجيب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 أَتَنهَانَ أن نعْبدَمَا يعبدُ آبَ أُناَا وَإِ نَ نَفِي شَكِم مِمَّ تَدَرونَ إلَيهِ مريب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 قال يا قوم اف بالله قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخثير وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْا بِسُورٍ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمر وَنَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِذِي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيدِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ الله أكبر